يا هو القدور اراشا ان الغنى هو انه قيما تكون طبعه له واجرا ورقى يرد عليه اكثر مما اخرج فهذا شبهه بشايته انها ظهرت لصائم وأنها ظهرت للمساكين <تصفيق> سنونا عند وقتها ورخ الأرواب تجيب بغرض الشمس إذا ضربت الشمس ليلة آخر ليلة من رمضان وجلت على الإنسان منها إذا برت قبل غروب الشمس لن تجيب. لن تجيب عنه تتكلم عنه. خلق عن السلام. ربما أنها تجيب لغرود الشمس كالليح. فإن لا ذلك فإنه لا يجيب عنه. وهكذا إلى أسكن بعد الغروب لم تجيب علي. عليك وغلك لأنه لم يكن وقت وجودها من النوك النذيب وهكذا لو استغى إلا فاستغى من النوك بعد الغروب فإلا زكاته على الزائرة كان نسل المشكل ليست عليه لأنها ما وجدته أهوهي بركة كذلك لو له مولود بعد الغروب لن تجد عنهم لأنه أكثر وجود وهو عزي إنما هي مستعدة غني الجليل فإذاً أجوبها والطروب فبدئين تسميتها زكاة الهطر فذكر أن الزطر هو الزطر من آخر يوم مضى الله لما سميت أضيفة إلى الزطر جد على أنها تجب بحصول بوجود الإنسان حيا حالة الزطر ومضى الله وحينهم وما قبل ذلك فلا لا تقل ذلك لسده و كذالك إذا تجد له شيء ولادة أو إسلام أو لا لكم لا نبغى بها لذلك. طبعاً هو السفط. اللي السنس أنا اذا اللي رغب في شيء يعني قال أنا قلت أجيب، في ذلك إذا مات بعد دعوه في وجبت وجلسنا إنه أنا خودج، ولكن إذا إذا إذا استوى رقيقا قبل يجوب. <تصفيق> وهي واجبة على كل مسلم قال ابن المنذر اجمعوا على انها فرض لحديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه الفطر من رمضان صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين رواه الجماعة يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، لأن النفقه أهم فيجب البداعة بها لقوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك رواه مسلم وفي لفظ وابدأ بمن تعو رواه الترمذي بعدما يحتاج من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة وكتب علم لأن هذه حوائج أصلية يحتاج إليها كالنفقة كذا لكم أولاً شكراً وثانيا على من تجد وثالثاً ماذا يقدم عليها فأما حكمها فإنها واجبة وفريضة معنى كونها فريضة معنى حتمية وجوبها والإهم لتركها لن ترك هذا هو الآهم يعاقب من تركها يكون من ذلك مانع الزكاة لكنها من الزكوات التي تفوض إلى الإنسان ويكون أمره بينه وبين ربه لأن العادة لها ما تُقضى ما يرسل الإمام من ينبيها ويقلبها بل المسلمون يخرجونها بأموزهم ويعطونها مستحقا فهي فريضة وقد ذنى على فريتها السنة المشهورة والعمل المكتبع فمن السنه قول النبي صلى الله عليه وسلم قوله ما قصه هذا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم والفضل قيل التقدير يعني قدرها وبين حدها وبين اقدارها وقيل الفضل الالزام يعني بها وختم بها على المسلمين وقد استدل عليها من القران بقوله تعالى وذكر اسم رَبِّهِ قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه ما قالوا ان هذا في يوم من تزكى يعني من احرج هذه الزكاه وذكر اسم ربه يعني ليله العيد للماء الفطر وصلى يعني صلاه لا هذا استنبع هذا لحد تذكر يعني أدى زكاة وإن كان أكثر من أن المراد تطحر من الذنوب وأداب الإيمان الله يكتبونه وأداب الصلاه لكنه قول قطيف أن المراد زكاة الهضر يتذكر لكن العدة السنه الصريحة والعمله أيضا في يومها اجماع من المسلمين من عهد الصحابه الى ما نابحوا لم ينقل ذلك خلاف لكن في كثير من البلاد يرم الجهل مثل لا يعرفونه سوف يحكي لنا كثير من نابح <تصفيق> بعض المهاجرين أو الذين جاءوا من بعض الميلاد العربية أو المسوعة فأنهم لا يخرجونها وللأسف في ميلادهم وأن ذلك عندهم علمائهم لا ينكرونهم بأحكامهم ولا ينفضون لها خلما والجحال يبقى على الجهن ولا يعرفون سيئيته وهناك في النادك أيضا كثير من الملال لم يعرفوا أحكامها فهم لا يخرجونها وهناك لن يعرفها ويعرف عذنها ولكن لا يخرجونها محلا او اتحاروا في بعمرها فإنه لن يكون هناك من يدبيها ويستخرجها، يوجد ذلك في كثير من بلاد الحجان كما يفعل من بعض المواطنين هنا إن أكثر أهل مكة وأهل جزة ورغم لا يخرجون الذكعة اللطة مع انتظار لأنها بذيرة يعرفون حكمها أو يروح ليجونا على البعضي دون البعض أروح ليجونا لبعض الأزملة دون البعض فعلى كل حال الدليل على شرعيتها المسلمين للمسلمين من للعهد النبوة لينازلنا لنا هذا ولكن على ما تجب على المسلم الكافر فهي طهر لا تجب على الكاهر لان قلنا انها طهرة طهرة للصائم وكاهر ليس من اهل الصيام والدليل على اشتراق الاسلام هذا الحديث في الاخره من المسلمين وقال على الذكر والأنزع والفضل والعهد والقبير والكبير من المسلمين وانكبث هذه اللواية فذكره أنه تفضل بها مالك فالنافع عن العلم لكن مالك ونافعا إمام علي جليد علي فالزيادتهما مقبولة ذلك عامر بها المسلمين نستفيد من هذه الغواية أن المنوك الكعفة إذا كان سيده مسلما لا يلك عنه وذلك إلي ليس من المسلمين وهي واجبة على المسلمين كما في هذا الحديث وكذلك السيد الكعفة لا تجب عليه وصلاقة أو زكاة عنده المسلم لأنه إذا أسر نبيه وللمسلمين ولاية مسيّرة أنزمه بإحرافه عن يده وإزالة ملكه عنه لكن لو قدر أنه طبيعي عنه لم تلزمه ذلك لأنه لا يعتد الإسلام لا تؤدي أحكام الإسلام. لا تنفي الزكاة التي هي من تعالي من الإسلام فالخاصة هو لا تجيب إلا على المسلم عن المسلم ثم متى تجيب على المسلم إذا لا لك مقدارها فذار عن حاجته، عن هاجته. إذا لم يكن عنده إلا قد نقوته بكل إله أو قوت علامه فانه مقدم عليه ان يبدا بحاجته وان يبدا بقوته وقت من يملكه ويمكن ان يتصدق على الفقراء ويبقى هو رفيعا جائعا هو ذريته فيقدم نفسه يحدث لنفسه ما يفيه. فإن لم يكن يبقى عنده ما يكفيه هو وعيانه ليلة العيد ويوم العيد فلقاطة عجب فلا بد جاء يكون رفاق لجنجه يوم العيد وليلة العيد ما زاد عن حاجته. يعني زاد عن قوته وقوت عياله وحوائدها الأصلية يعني ذكه جونها لقود قليلة يحتاج أن يحتاج بها كسوة الله ولي عند ذلك اليوم وأكلنا يكفيني ذلك اليوم مثلا إن الله حي عليهم وعنده زيادة وصدقت إننا هي من باب المواساة ويا هذا الحديث الذي سمعنا قوله عليه السلام عن داب نفسه يهديه. وفي قصه ذلك الانصاري الذي دبر عبد انه فباعه النبي صلى الله عليه وسلم ثم اعطاه ثمنه قال ابدا بنفسك فتصدق عليها وفي احدهم كثيره انه قال صلى الله عليه وسلم خير الصدقه ما كان على الله الامار وابدا بمن تقول ان يبدا بغيارك. هم أولى بأن تسد تسجع حاجتهم دون أن تتبع لضايرهم <تصفيق> أو تعطي غيرهم ولو كان من واجبات الإسلام كذلك يقول يطلنا الأرض أن يكون خاضلاً عن هوايبه الأصمية لا يذيع مركبه الذي هو بحادية إليه لا عنه ولا يبيع مثلا كتب العلم الذي هو بحادية جنابت العيارة استزادة منها ويقول لا نقول له جعحة واشتغره صدقه وكذلك أواليه التي في بيته استغنى ما نقول ذلك أواليك أرضو من خرص بيتك مثلا أرضو لأبك كذلك أنت تركبها وتحذفها لأولادك لا، حوائدها الأصلية التي هو بهادة لا استعمالها لها مفترة وتكون صدقة للناس وآخر إذا كان عنده حوائج زائدة يستطيع أن يبيع منها ويستري ويتل... مطرة لذبة إذا كان عندها عدد من الثياب ليس بهادة إلى بابهم أو عنده عنده دامتان يستعمله لهم لخاب يستعمل عنه يبيعه لثمن ويخرج ويجل عليه. الخاص وأنه لا تجبوه إلا على المسلم وأنها لا تجبو عليه إلا إلى ذلك ما يجيب ما ما يخضر عن حالته ونفقته مرة أولا لو قال ما عندي أن نفقة شهر أو نفقته أسبوع عندي ما يكفي من نفقة أسبوع يقول ولوك أخذي الصدقة لما عندك ويغذبك معه المستقبل يتكسر و تأجمعنا تقوط بي نفسك لنا بعد ذلك الخاصة لنا ما يرسك إلا نرغت عياده يوم الغد وليه جه ثم يتصدق بنا يعني بنا نقل إذا كان عنده فاضل أخرج الزكاة أخرج صدقة الحدثة كاملة فإن لقصة أخرج بقدرها بعد ما يمسك حادثه تلك الليلة والنحن وليس نراد انه يخرج جميع ملكه ولا ينقينه ان يقوت ليلته ذا المراد أنه نسى أخرج صدقة الحدثة كامله لن يطالب بما ذاب عنها ظلتها إن قصت أخرج فأنسك قد رقوت ليلته وأخرج مع وتلتمه عن نفسه وعن من يمونه من المسلمين كزوجته وعبد وولد لعموم حديث ابن عمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون رواه الدار قطني فإن لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه لحديث ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. تنزم النفس عن نفسه وتنزمه عن غياله وعن أهل بيته وتنزمه عن من يموه وعن فق عليه لأنها تابعة للنفقة الخديث الذي فيه عن من تمرون يضع به عن أهلكم الذين تمرونهم يعني تنهبون عليه الخاصة أنه يخرج عن نفسه وعن أهل بيته لأنهم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 وكذلك الابقاء يكون له الماليك وخدمه يخرج عن كل من هو يكون من نفقة عنه. <تصفيق> فزوجه لوجوب نفقتها مع الإسار والإعسار أنها على سبيل المعاوضة فرقيقه لوجوب نفقته مع الاعسار بخلاف نفقة الأقارب لأنها صلة فأمه لقوله صلى الله عليه وسلم للاعرابي حين قال من أبر قال, أمك ثم قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أباك فأبيه لما سبق وحديث أنت ومالك لأبيك فولده لقربه ووجوب نفقته في الجملة فأقرب في الميراث لأنه اولى من غيره كالميراث هكذا ترتيبه عند العالمين وكل هن. إذا ما أكثر عندهم الذي يكفي عنه وعن جميعهم بدأ بنفسه نفسه فإنه هو المكلف فيخرج عن نفسه فإن يخرج فطرة نفسه صار فيضغل عندهم زيادة على نفسه فمن يقدم يقول ويقدم زوجته لأن نفقتها على سبيل المعارضة ولا تسقط من عصا بمثل لكم تسقط إلى عصا ولا تسقط نفقتها بمضي الزمان فلو أنه فرك النفقة لها مع تمكنها له من نفسها ومن نفسها ترك أن ممتع لها او أو غاماً لن ينفق فما طالبته لن يجب له أن يعطيها لفقة في كل او ذلك السهر ذاهي على سبيل المعرومات كذلك تحطرتها تاجعة لفقتها وكذلك رسول دعو الزرق قيل إنه يبدأ بالرقيق وذلك لأنه ملكه لعجل الاستخدام فهو رقيق له أنه كنت تتصفر وليس لأحد تصفر فيه غيره فهو مما تنظره المؤولته وذبقته وجميعه ما يحتاج إليه فإذا كان كذلك فان فطرته مقدمه على غيره من الاهل ونفسه فإذا فضل عنده شيء بعد الزوجه والرقيق بدا باحد ابويه يقدم الامه اذا كان عليهم قدم الصدقه على الامه قال النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها فلا حقوق بقوله أمك ثم أمك ثم أمك ثم أمك هم العباك ثم أمناك أهناك أعطوا بالأقرأ والهل أقرأ وفديه الله رضي قال يا رسول الله عليه المسيح بحسب صحابته قال أمك قال هم من قال أمك ثلاثة ثم أم أبوك بعد ذال الأم يخرج عنه فضل عنده شيء بعد الأنوين يخرج عن الأولاد وإذا كان لا يكفيهم أخرج عن الكبير ما كابل منهم وإذا فضل عنده شيء بعد الأولاد إذا وعنده وأطارد فإنه يخرج عن أقربهم أمسلهم بيصمتهم فالأقارب أصروا من أفضل عن خراشي فإن الله في ترتيبهم المرار إذا يقدمنا الآن الجد والاجداد والجدات والأجداد والأجداد لأن مفقتهم وعجبتهم عليه ولو لم يخلوا هوادهين ويأتنا إن شاء الله في النفقات ثم الفروح فأبناء الأبناء ومنات الأبناء ومنات البنات ونحروا ولو لم يخلوا هوادهين فإن نفقة عنواجبة عليه فإذا كفاهم ولكا قائنا الحواسي فيبدأوا بالإخوة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 من يليه هو أو نع من دون ألحان أو بالرحن المجعد فلا تزمنها قط كن من الأم والأخوان والحرن وكذلك لا تجيء موجات مطر يقول لولا أن الطبل جاء أن عمري هنا بالهضب فالأخوة من الأم فإنه ينفط عليهم وإذا ندمتهم نفقتهم فذلك أن يطرح أخراج الذكاة الذطر عليهم وعلى أن أحاصم من المنعن لأنهم يليهون فرد هذا إن ما هي لغني على من تذلمه نفقتهم، بالتسليم أو الترتيب لا تلد من أنت لا يكوى هي كثرة من أنت وتجيب على من تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان نص عليه لعموم حديث حد صدقة الفطر عمن تمنون وروى أبو بكر عن علي رضي الله عنه ذكاة الفطر عمن جرت عليه نفقتك وعنه لا تلزم في قول الأكثر واختاره أبو الخطاب وصححه في المغني والشرح وحمل نص أحمد على الاستحباب. لا على من استأجر أجيراً بطعامه لعدم دخوله في المنصوص عليهم هذا شخصان فهذا فيه خلاف هل تجيب سترته أم لا والثاني لن ينكره خلاف أنها لا تجيب سترته أما الأول فهو من تنضعت بنبقته شهر رمضان من أول رمضان إلى آخر إذا, اتزم إذا اتزمت بنفقة زين ولأكله إفطاراً وإسهوراً وأكلاً في جميع رمضان من أول إيد إلى آخره فهل تأذمك شطعته أم لا لك كما سنتم رواية فيه. المشهور في كتب الفقهاء أنها ترنم واستدلوا بعمر قوله عليه السلام ممن تمروا وهذا يمر يعني يؤدي مؤنته التي هي نفقتها هذا هو الاشهر في كتب الفقهاء واختيار يعني ابشارهم عامه أهل الملحب الغوية الثانية فالنها لا تنزل وذلك لي أن منفقته ليست ملادنا من يعني تقدم أن تقول قد انتهيت منك رب منفقتك للغاية وذلك تبادر على ذلك فالهائل لك لا تنزل منفقته كما لا تنزل منفقته تريد الأجر بهذه الزطرة بهذه النفطة بتصطير حيث تقول لها إن ورد الحديث النفطة الصالحة وكذا ذا كون تتذل بشيء ليس بالله بسرعا وهو حطرته هذا الخلاف العادة لأن الإنذان إنما يكونه بموجب و كانت فلما كان نفقته تلضعاً كل شيطاتها أيضاً بسطرة فأصلحت تلضع إن تلضع يلعب أسوأ ما كولنا يقول لما هذا ذكر أنه اختاره ابو محمد في المرعي وعبد خطاب صاحب الحداية مغيراً بمعنى انهم قالوا ان هذا محسن وما على المحسنين من سبيل كيف منزمه بشيء وهو متبذل يستطيع في كل وقت ان يتخلى عن هذا الشخص وان يقول له قل بشانك انفق على نفسك واكتفي بنفسك انا عجبت او انا, لا أو أنا فقد اكتفى الترحى ونعيش بهذا ولأن هذا هو الأفراد لان الوجود لا يكون إلا لذيب فأمون قوله صلى الله عليه وسلم بالذنبون لا يفتوحي لأدو المغاد إلا تلحقون عليهم لأنها قتل واجبة لتعاربونا أو عليهم بخلال ما انت قطعتم بالنبقة عليه ويجنب الى البسر أبدا الثاني وهو نذير ثلاث وذلك لأنك ما توقفه إلا مقابل أجرتك على عمل عندك سأجابت يعمل عندك يستغن عندك في حرف في راعي في العمل من الأعمال فأنت تعطيه مقابل عمله إذا كان لذلك تغذب عليه فهذا فقط تحتسبها من قبل وقد وقت تكون مسماة في العبد فقد تغذب على أنك ترطيه كل شهر مئة زائلة على أكله وصوله ورحو ذلك فإذا هذا هو قدر أجوته ففطرته له تجموه ذاته فكاة فطره عليه لأنه طهرة له لصيامه هو ولعبادته هو وأجوها له له هو فالتروني ان نزيمك يا أيها المستائجة أهلا خلاف الأصل وتسن عن الجنين لفعلي عثمان رضي الله عنه ولا تجب قال ابن منذر كل من نحفظ عنه لا يوجبها عن الجنين وتجب على اليتيم ويخرج عنه وليه من ماله لا نعلم أحدا خالف فيه إلا محمد بن الحسن وعموم حديث وعموم حديث ابن عم كم يقتضي وجوبها عليه قاله في الشرف افتيارية ولو تدمح متحقق لي لكنه تابع لا يزهر تابع لأمة لا تجرب الصدقة ترحل تطرع عنه ولكن لما انعقد سامة يولح استخبت من غيره هنا وهذه الطاقة لعزيز بن عمى أنها على الانسان الموجود ولذلك قال عن الذكر والأمثى والحب والعلم والصبيب والكبير من المسلمين فاتصل على الصبيب ومن المعلم من الصبيب يعني من كان مفاصلاً موجوداً رضيعًا. ولو طفلا وليدا وصغيرا يدخل فيه ولكن ما يدخل فيه الجنين لا يسمى الجنين وليدا ولا يسمى موجودا يعني على مظاهر الأرض انما هو تعبئ فاستخدامه هكذا لو كان على الرحمن على الجنين انما هو ذكي من باب الاستخدام لتونه قد هنعقد انسانا موجودة أما أما الجبهة على اليتيم من عن هي منذ لكات الله التقدمة لنا عن المال هي الزكات حتى لو كان يتيم لأن الزكاه تجب عيد المال بقطع النظر عن مالكه هل هو مكلف او غير مكلف وليس هو عباده بدنيه تختص بالبدن فانها تسقط عن غير المكلف كالصلاه والصوم والحج لكنه شيء يتعلق بالمال اذا على على كل من يتصور انه يملك اليتيم يملك يكون له مال وليا ومن ابائها تصدق به عليه أو ما اشبه ذلك فلما كان ممن يملك وينبت عليه يخرج عنه وليه يخرج عنه النمية والنجم لا عليه وهو داخل في عم الحديد لله فإنه داخل في المسلمين وداخل هي الصغير يبقى على النكر والأنزع والصغير والكمير والذل والعلم داخل هي هؤلاء فكانت أن تطرح واجبة عنه كما ان الزكاه العلى واجب فالحاصل ان زكاه المطرح واجبه على المسلمين وانها شرعت لاجل الصدقه العامه في هذا اليوم وهذه الليله على المسلمين وأنها تخرجوا في يوم العيد قبل الصلاة تنعو الأرض وتخرج يجوز إحراجها قبل ذلك اليوم أو يومين حتى تبقى عند المساكين ويبقى أجرها ونجرها والله وعلى محمد الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه لقيت اكرام من الله منها ساعتين ان شاء الله بعد غد هذا السائل يقوم كيف التوفيق بين افضل الصدقه ما كان عن ظهر بنا وتصدق وانت صحيح تخشى الذكر وتحمل الغنى ليس بينهم ان شاء الله خلاف فان من اقوله ما نقول هنا كان عن ظهر بنا يعني ما كان بعد سداد حاجه الانسان فإنما سد حالته فأخذ منه بل من كان عنده ما يكفيه يومه وليمته وغلقه لأنكم تلتقون حديثاً نبيه لا معنى ان من أصلح منكم آبناً في سبه وآثاً في جسده وله قوت ليلته أو يومه وليلته ذكر ان ما فيه لهذا الدنيا بحذافيرها وهل يتصدق انت صحيح يبدو يود الذين لا يتصدقون الا عند الموت يمسك احدهم امواله فاذا حضره الموت أحد يتذكر ما تمام ثم الحديث من العلل، لأن قصي آخره ولا تنسى. لا إلى ما لا تنسى القوم قلت أنهم لا من كذا أو و لا من كذا أو قد كانوا من أصبح ما بقي لك شيء. يكمل الحديث الأول خير صدق أن كان عن رهينة لا. ما أن نقع الإنسان بعد يتجاد حاجته وحاجة عياده وتصدق تصدق صحيح صحيح يعني تصدق و أنت قويا بحالة شباب شعب و حالة قهورتك و تحب المال على حد قوله صلى الله عليه وسلم الله تعالى آت المال على حبه يعني في الحالة التي هو يحبه، يقول له تعالى إنه خير الخير وشبيه في السلام عليكم هتجد ذلك هتذهب إلى راجناه الذي سبق أمه لشبق أمه من أهل بيت النبوة وكذلك الصدق أذعى أنه, أنه, انه لا ياكلها الآن قد أعلم أن صدق صدق أموت لبني هاشم ولكن إذا كانت الام فقط من بني عاش لانه خير الجو لا يلحق به انما يلحق اذا كان يصل بيته لانه ياخذها اذا كان شخص يرون على وقته وهو ما في بلد وهو في ذات فتخرج زكاه الله من المال التي في يقيم فيها هو واذا حدث انه الى احد السنوات يخرج زكاه الله من الشكر ذكروا ان زكاه المال تنفق او تتبع البدن فتخرج في المال الذي فيها الانسان هذا هو المتبع فاذا كنت انتبه تنفق عن اهلك تنفق عليهم وهم مثلا في الرياض وجاءك الغيد وأنت في مكة فإنك تخرج عن نفسك بمكة وأهلا تخرجون عن أنفسهم تطيهم ما يستطيعون به ويخرجون عن أنفسهم وهم في بلدهم التي هي في المكة إذا كانت المدى أن تفضع لك إذا مهلاً أنك قد تطيهم وليس إلا هما يشتغل به صدقة أي تخرجها تخريها إن أنه لا يكون لديه لغاية تخريها لأنك به الإنسان يقول اذا قدر الله هو المحيط الإنسان مثلا لا تقل الوقت قاتل يوم الجيد يأتينا إن شاء الله النمو يقضيها، يقويها ورمع الشيحة ورمع الضالي سنة وذلك أصبحت لذنة جنة وشئ من <تصفيق> لذنة جنة لا ترى جنة إلا بطروجان قال يقول شنان الله الناس يعرض خبهة على المسلمين من أسلك الجن يقول الجود الذهبين فأيت الصوى النوجود فالأحابة فالذنجان غيره وليس بالأهل من الناره الصوى الأصفر فاجعونا من الناره باسترمان يا سؤال خارج عنه انا كل هذا تكرار ماذا منهم التأكد أنه يسرحك إن شاء الله فلا نجد الستمر وهذا يكون هذا حبيبا كلما نفدي عليه خاصة للعب فتمدعوا للهدم أن أكثر رام من الأبوين فهذه ورده الأبوين, الأبوين. هو ورده الأب لأنه السبب فإن شاء الله مقصر ولكن الجنور ألحظ العلم وجعل الأجنب الأولي أن تأخذ من ما نرى ما تحتاجه ولا يتقضب إليه وذلك أبو خطار هو الحمد الفلحي أبو خطار النشور الذي هو محروب أبو رحمة الخرداني هو الحمد وهو كتاب الهداية الأول ورهوا موظومة الأشياء بها ابن المعنى وهي عاقية لنساء التوحدين في سماعة قول السديد وهي أبيعة فلنقرأ تعديدته ولم أجل لكنه شيئاً أن يستنشع لكنهم من كثير من المسائل. والآن لا يمكن أن يكون لدينا قبل أن يكون لدينا قبل أن يكون لدينا طرحوها إذا كنت يقول أن هذا عنك تذكار صديق المنجدي هو الشوطة نحو رغانيات القضاء وإذا كنت تذكار تذكار ما لم يسعد إلا يقول فيها قالوا بما أن كان له رضا هوه أجبت الصحيح المرشد لا لها فإن يبدو على روحها ماذا بهذا؟ فإن يقول قالوا هتجمعا على عفست وقف الصوام كذا كأحفر سيدي قالوا هم عن استوائه قل أنا أجبتهم هذا سؤال معتدي قالوا هناك قالوا keseh वहां पर क्या है दोहराना कौन है قالوا का विषय चाचा आपने कारण है कि هل मैं वहां जाकर सो नहीं कर सकती होगी ही وتحت سقف واحد من الحمى الماء لان سؤال خالد عن العطاء على كل حال يقول يعني ذكر الله في اماكن التخلي هذا مكروه وممن قال انه محمد يلزيها لله ان يسمع عن ولا عن ان تكون او تذكر في ذكر الاماكن التخلي. إن كان يكون الله في الجمعين للدخول أو يكون الله بقلبه إن شاء الله كان لا، غاز، على خارجه إن الله كان بجواره نعم نعم نعم نعم نعم قد يتضيح مسائد إلى أنه إنه يكون قلب أو ذكرا لك المولود كذلك إذا أسلم وكذلك إذا أرتكى العجل فأن السائل ما ذاهب فلنحن نتعلم أن وقت النجوم هو الليلة قدر أنه لا تقعنا الغرور من رضل ساعة وكذلك فقطت عجل إذا لم يدف وإذا قد أنك اشتريت مملوك بعدما تعرض شمسا بربع ساعة ففترته على البعض إعلى عليك أنت وإذا أولد لك موضوك بعد غروب الشمس لن تجد عليك فترتها وإذا عتق قبل الغروب ففترته على نفسك وهكذا هذه السيدة العطاء لفع اي اعطاء لكات المطر لركيكة هم شابر لقلنا انها مكاهرة هلع يعني الحديث قابل على المسلمين ولأنها طهرة الإسرائيل وهو لا طهر لفع لفع لفع والأي اعطاء لفع اعطاء يعني كان السائل يسأل عن اي اعطاء هم شابر لقول انها يعني ما يطيها لرقيقه لكاتف ما تطيها لرقيقه لأنك تنفق عليه لرقيقه الكافر إن كان يريد أنك تطيه يسلم له صدقة لك فلا تحقن لك أن تطيه رقيقه فيه. لا كافر ولا مش كما لا تطيه هولا لك وإن كان يريد أنك تدفع حال فكذلك. يقولوا لا تقفير لا تنفعها عن الكاذر يمكن أن الإسرائيل يقول هل يجد أنه فيها نحن كاهرا يقول لا ما لا تصدق على كاذر لا يجو صدقة ولا نفر لا حقيقة ولا حق دار الشركات تقوم من الطاب والجبات ونقع المدينة ونزح وتعطيهم رتبا شانيا هل يجب عليها زكاه فطرهم اذا كانوا مسلمين ذكرنا ان الاديه فطرتها على نفسه هؤلاء اجره فلا تجد فطرتهم على هذه الشركه اذا كان عندي أخوة وهو الاغنياء هذا زكي عنهم فإذا قلت لا تخرجي زكاة بذكاتكم انا أنا وانا وأنا غريب لا ان أن يخرج كل الإنسان وعن نفسه فكل هذه هي إذا كنت ما تجد عليك لذرقتهم لذرقتهم فلا تجد عليك لذرقتهم مدام أنهم أغنيع ولذرقتهم على نفسهم لذرقتهم على نفسهم كما أن كل منهم لذا فاتوا اول وجذا فوليان هينا ده داير تبرع حب اخرك وقم من لان كما لو ده يا ان شاء الله دايرتك اكتاه ولا بيتها ولا ولا ولا ولا سيام رمضان يا شعلي انا لا اتذكر ان ان شاء الله ولهو هذا قوم انه لا ييدي فوتي وخافة للغذالك ذلك وهو قرن كبير من ولمع هذا أو من الدول جاء به الألمرة كبير من الأجور يكتبون لحوال جتيمة وربنا ايضا أن ينطهر مساكينه بل يجررها إلى أماكن يرتبها إلى أماكن مغيبة وليسأل السفر الحامل ولكن يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان لكنه من اشخاص يجب ان من هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يؤلي إستاخذ عندنا أجعد النعجة نجحة والإسلام قد أبعد أن أجحكي وأن أجحكي هذا كل حال يتعلق بسبب مرأة للا بحر سواء كانت حاملاً أو غير حاملاً والذي سنونا أن أبنى... الطائر حيث يرون أن يركب في أنضاءة فانذا تضع ولدها في الصاله اذا الدكتور يسأل هنا دكتور زوجته هنا مكان فيجوز له ان يرسل ولكن لا يقدرها الا من عنده رقم او لا يثق بها او غيره هذا كلام عليه يعني فقط dat de Rabbie de Jehovah het en التهليف قطعه الصلاة والصلاة والحكم والجهاد مسائب التضمرات وسائب عبادات تجعل الزكاة لجملة العبادات والحق بذلك الفطرح والجوال أن الذكاة تتعلق بالنان بططع النغل عن النان وكذلك البطر. ما يقول الجنين سحب حركة طيارية لعل أصل الروح هي كناتك من ذلك أقصر ولكن الجنين لا يملكه بل بس الأهل يالسألك عنه أجاب السما على كل حال الجنين لا تجب عليه وإنما تستحب وذلك لعدم حصانه ولأنه سهل أمير العدل وما يقوله. لو تصدق شخص قبل أن يريد يومين على ظن أن الشهر ناقص، فما لا يكون غدء أرضه إلا كان الشهر كاملا الاحتيار ألا يتصدق إلا قبل يومين على تحديد كمارك يعني إذا ما رحلنا أن ودخل اليوم التاسع أو ليلة التاسعة يتونيش يخلجون تحتية أقل هتا إذا كان الشهر كاملا كذا هو فتحضجها قبل عدل يوم لكن مرتاب يعني ألمنا أن الشهر يوحس بعدد سنواتي فإذا كان الإنسان لها هذه العادة من أجل أن الشهر تمت فأجي شاء الله يا كذا يا جماعه يا ثاني ما بعرف اقول اذا صار كده بعد شوف انا يا يا يا مو عندها الا صار ثاني هاي اقول كمان عندها ساعات اذا ضبطت صار لسه وصار احداث جديد فاي ما هو فوق انا كلهما الحق سوى كلهما وجبت عليها نلقته وعليه نلقتها كلهما لها حق الزوجية ذهبوا لفه لنسأل على الجديد يقول رجل من الترعانه على فساسه لم يبخل ترقت ترعانه على فساسه لم يبخل ذهبها بحق زوجه سنفية جوارية زكاة تاتى ذلولا لا بينما زكاة النقصه وكذلك الى فقاد زوجتي كان ديون في السكيه ولا تتسند حق او لا تشلح او بل نهاها اهل فتسلل ذويه فتركه بدل اشعال وقت تسلل يقال اهل عمل سلل ذويه هذه الجنه ذويه هذا ذلك فإنها انها تجب عليه نفقتها وفطرتها فاما ما دام عند اهلها لم يسلمها لهم فلن نفقه لان النفقه مقابل الاستنساخ لم يتذكر الرجل يشترى سيارته ويستر منها ولنيه انه اذا جاءه دفن لا تجد الذكاة بها ماذا يستر منها فلا تكون زكاه حتى ينقلها ويعرضها للدفن إذا كانت ذريتي او احد اولادي والدي قال لنا اخواني ذكافا عن نفسه فاذا طلبوا من واليهم لم يفرجوا عنه في السير الجاري ذلك ولانه اراد حتى يكتب اغنياء يقول نعم في جنس هذا كل حال لن يقترب على ابيهم ولو كانوا اغنياء لو كان الاولاد مثلا ناعم ولكنهم انتم صدقتهم على أبيهم كذلك قتل يضطرقهم على أبيهم يعني لا يزال مريم لا لو الزوجة لكرت لها من الوات كسبتها من يواتها من الوات تأمون في الله زوليته فتنجق عليها ولو كان لها وكذا وكذلك تفطر عنها إذا فالذبت وقال تحب أن أفطر من معي يا الله من العجل لها لها إذا قلت لما الأبتاء بعد المكلنة فإنه يجوز لهذا إذا قلت لما قلت لما وقلت لحمد الحبيب فأنا نفسه في ما ذا من الله ذي نقوته وحذى أبيه كنرقته كما أن له من ماله لهذا لم ترمع ذلك فلذلك إن رأتون زوجها يبدل على خطوتها بفقه فلعندها مال فليجي مدهد حضائي ماذا؟ هذا سؤال لا أستطيع أنه عندهم ربما إلا فضائت لكن فلفي أسأل ما عليها لكوتها فداما أن زوجي حالي في غصره فهنا تطرد عناس فيها فالعرض لهذا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 بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة لما في المتفق عليه من حديث ابن عمر مرفوع وفي آخره وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة وفي حديث ابن عباس من أدىها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أدىها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات فقال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز في قوله تعالى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه هو زكاة الفطر وتكره بعدها خروجا من الخلاف لقوله صلى الله عليه وسلم اغنوهم عن الطلب في هذا اليوم رواه سعيد بن منصور فإذا أخرها بعد الصلاة لم يحصل الإغناء لهم في اليوم كله <تصفيق> هذا في بيان وقت الصدقه صدقه الهبل وبيان نوع المخرج واي ذلك من احكام صدقه الهبل فان وقتها ذكر الافضل وذكر الجائن وذكر المفروض فان الافضل فهو الأحراب ما هي يوم العيد قبل الصلاة وكأن المرادة يوم العيد ما بعد الصبح أعظمنا إلى طلوع الهدر وطلوع الشمس أو الحرود إلى الصلاة وذلك وقت كاري إذا وجد من يأملها لأن يعرف أهلها الذين يستحقونها فإن أصبعنا صلاة هنعم أخذها ونعطاه إياها في حينه وكذلك إذا وكل وكيلا إذا كانوا لئين أنه قرأوا عنه اللعين وكل وكيلا وقال دعها عندك فاذا صليت الصبح معنا يوم العيد فاعطها لفلان او لال فلان فيكون متمكنا من ذلك وليس فيه ضرر ان شاء الله كذلك يستطيع ايضا ان يفرقها على عدد في ذلك اليوم إذا كان حوله غفرة يستطيع أن يعطيها لهنين أو لأكثر جنين ولكن فيها يعني يعللون أو يتعللون في تقديمها بعدل فمنها قلة المقرائم بجوارهم. يعتذر الناس الذين يتحولنا هنا بأنهم لا يعرفون بديوانهم مستحقا لها فيطفون إلا أن يقدموها أن يقدموها طنع العيد بيوم أو يومين يوم ذلك وهو جائد كما سيأتي لبهد الفقراء عن الأماكن أو يتفقق الفقراء والإنفادة إلى اللحظ عنهم أو لأن كثيراً من الناس قد لا يعرف ولا شخصاً فقيراً وإنما يطيها من يطلبها بالأسواق وما أشبه ذلك وهذا يسويه لتقليمها لآخر يتأذى الآخرون بعلة قد تكون حاصة وصحيحة وهي إذا كانت الصدفة زكاه من المبء أو من الشعير فإنه يحتاج إلى كلبة يحتاج إلى طحنه ونحنه وتنهيزه فيقولون إذا أعطيناهم إياه بيوم الغيب لم يستغلو به لحاجتهم إلى عملية به قبل أن يستعملوه عملية الطحن وما أشبه ذلك فيقولون أقدمه لهم فنلعيد بيوم أو يومين حتى ينتظروا به بهذه المجهة فالجوز والحالة هذه لما كانت الزكاة من برمى أو الشعيب بخلاف الأرض فإنه لا حال يتبهي من ذلك وكذلك التمر وكذلك الزبيب وماكة ونحو ذلك من الأقوات وكذلك في أزمينتنا هذه وما سيشير نحن وبعد يتعلنون لأنهم فراءة لا يأكلون بل يبيعونه عندهم ما يقوتهم غالباً عندهم ما يغيهم وعندما عندهم ما يكفيهم أشبراً لا ذلك اليوم فقط فهم إذا أعطيناهم إياه من ذلك اليوم لم ينتفعوا به لا بالقيمته ولا بعيده وإذا قدمناه انتفعوا بقيمته داعوه مثلاً واستمروا به كسبة أو استمروا به مكملات أو ما يسمى ذلك وهكذا العليون وهو شيء ما واقع يشاهد أن شهيراً من الذين يأخذونه إنما يريدون قيمته اذا يبيعونهم لنصف قيمتهم يثنونها او ما اشبه ذلك ومع ذلك فانهما لا يسوغ قيمتك ما سياتي ولا يسوغ تقديمه تقديما كثيرا على الوقت فاقلك جهل الافضل كما ذكرنا ان يكون اخوانهم يوم يوم الغد قبل الصلاة يجوز إحراده بمقية يوم الغد مع الكراهة بعد الصلاة لو أخر الزكاة إلى ناما بعد الصلاة أجلأت لأن معلك اليوم وقت للإحواج ولأنه يمكن أن ينتهعوا به كما ينتهعوا به ما قدم قبل الصلاة أو قبل يوم أو يومين، إيه بإمكانهم أن ينتهعوا به لأن يطلقوا منه، ويطلقوا منه، ويتصدقوا منها ويحجونه الزجاة أو ما أشبه لانك ولكن اتنع ذلك هو بجوع يعني تأخيره إلى ما بعد الصلاة فإذن في ذات القرى قديمة يعني قبل عشرين أو ثلاثين سنة كانوا يجمعون الزكاة الجطرة عند أحدهم يجمعوا هذه القرية حتى تجتمع عندهم يعني يخرجونها يوم الحيب قبل الصلاة فإذا أحراجوها كلها قبلاً أتى بصدقتنا وجمعوها عند أحدهم فإذا انتهوا من الصلاة مباشرة وزعوها وتصدقوا بها على كل هو اهل لكرهم عابدين لأهل بلدهم واعطوهم ومن ليس لاهل لم يعطوهم هذا مذهل حيث أنه لا عبوة وقتا وهي أنه كلهم يخرجونها من بيوتهم في الوقت الأفضل الذي هو يوم العيد قبل الصلاة وإن كانت لا تصل إلى الفقير إلا بعد الصلاة ولكنه قد عرف أن له يا حق فهو يعد و. يعتمد على الله وعليه في انه سيقابل هذا ما يفوت به نفسه او ما يقضي به امره في ذلك اليوم او في تلك الايام فلذلك فان الافضل ايصالها الى الهفين كانت فيحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة لأنه تأخير للحق الواجب عن وقته وكان عليه الصلاة والسلام تختمها بين مستحقيها بعد الصلاة فدل على أن الأمر بتقديمها على الصلاة للاستحباب ويقضيها من أخرها لأنه حق مالي وجب فلا يسقط بفوات وقته كالدين قاله في الكافي وتجزئ قبل العيد بيومين لقول ابن عمر كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين رواه البخاري وهذا إشارة إلى جميعهم فيكون إجماعا ولأن ذلك لا يخل بالمقصود إذ الظاهر بقاؤها أو بعضها إلى يوم العين في هذا ثلاث مسائل كما سمعنا فالأولى تحريم تأخيرها عن يوم العين والثاني هو يوم قضائها واسنالة جمال تغتير منها قبل العيد بيوم الآخرين فقرهنا أن الأرض تخرجها يوم العيد قبل الصلاة وأن المكروح تخرجها يوم العيد بعد الصلاة وأن إحراجها بعد يوم العيد كله، وأن الجائز إحراجها قبل العيد بيوم أو يومين عندنا جائزاً وفاظناً ومتروه مع الإجزاء ومحفة فتقدمها قبل العيد بيوم أو يومين هذا جائز وإن لم يكن ذاولاً وذلك لأنه قد يكثر الفقراء فيحتاجون الى أن يعرفوا ما ينالهم ولان الفقير ايضا قد يحتاج قبل يوم العيد الى طعام يوم العيد واليوم الذي كانه يوم الذي كان يتهيا له ولأنه قد يحتاج إلى ما يحكم به عنه سرعاً قد الذاكير فذلك عنده شيء إلا ما يأتيه بصدقة هنالاً وغنالاً فإن تنهض عنده أحضر جميعاً وأبقى الذاكير أهله فكذاً أجاز ذلك العلماء وهو يدانك النبي صلى الله عليه وسلم انه خطر كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم او يومين والنبي عليه الصلاه والسلام من اولهم هو لم ينكر عليهم يؤكد ذلك قبل وجوبها اذا عرفنا انها ثانيه المنكر وغمض الشمس الى سعيد الحفر لكنه تقديم يسيماً وتقديم الزكاة قبل وقتها جائزاً إذا كان هناك حاجة فالتعرف فالذها قلنا إن مستحقون حادثة شديدة فتحق أن تقدم إليه صدقتك حتى تتعاين منهم متحد وحتى تسمي قضائمك إليهم لك ان تقدمها قبل غير ميال فهو يوم يومي ومرة هنا سؤال للحاضرين في إبناء الناضي يجأل أن يكون هنا اذا مثلاً قد دهنا الشهرة أن الشهرة تأمن وأحضرناها الشهر في اليوم الثالث والغشي <تصفيق> إذا تظهروا أن الشهر كاملا فإنه يمتع ولكن بالعكس إذا قدمنا أن الشهر ناقص فأخرقنا اليوم السابق العشر وكمل الشهر فأنت إذن أن لا تجن هذا كل حال نقول شاء الله تجزئ جنائاً على الأعلاب وعلى المتعب من أن الشعور يعدها الأنمئة كان رمضان يكون تسعة وعشرين ويمنظتنا رهو ثلاثين ولكن بعد ذلك لو أحضرها يمسك عشرين ثم أتى على ثمان عشرين تسعة وعشرين ثلاثين أخذ صعبة أحضرها قامت لكي هنا أيام انها ملجئه ان شاء يا الله نقول عظمنا انها جزء عن غالبا قبل الغيب في يومنا ويومين ولانها في الغالب تبقى الفقير ياتي من هنا ومن هنا ومن هذا الذي اتاه الله في يومين فلا ليس عنده شيء او غالبا انه يرفع عندهم الايه كثره ما ياتي النافيه اذا كافهه من رقم الحاجه فيرفع عندهم ما ياتيه الى يومين وما يغنيهم بذلك اليوم او غالبا يرفعها هذا تعليم ما كان يجب تقديمها قبل العيد في يوم الى وان تاخيرها هذا يومين فإن ذلك فأحيماً لها عدو ابتحق غربنا سجنة لها كما تقدمتنا في الناغيب أنها أغلع فقراء أغلوهم عن الطوارئ ليان اليوم لكان ذلك اليوم ينفرح ويوم نسؤولهم من العديد فإنهم يعزون أمسهم أن يماغوا من هذا البحث يتكفرهم الناس فيكونوا تغلوهم. تغلوهم عن الطوارئ عن التجأي وأن تستمتع الاستطار الناس والطوارئ عليهم <تصفيق> إذا أخذناهم إلى إلا يوم الأهنين جاءهم وعدهم بحاجتهم ولا لا يمتزعون هذا التاريخ وهنا كليل فهنا الأدلة الوحاة أبا الصحابة إذنما كانوا يقتلنا قبل العيد يوم الأيومين وكانوا وأره النبي عليه الصلاة والصلاة في أحرامها فأحنا الصلاة يوم العيد كامل الصلاة والأمر يبين أو يعرف منه الوقت المحدد أحيظة عن العشر يرتبط أحيظا للشيء عن الزمن وه الغذاء هذا هو الشيء المهدد لها. هذا كثير يعني تاخذ كثير من الناس اننا اوجع تاخذوا تاخذوا وتساعد اذا كان البعض لا يقول لنا شغلنا اوسينا هذه اعضاء وظامهم يقول انني اعتمدت على وكيل هنسي وكرت من يذكي عني هنسي نسي الوكيل وظامهم يقول كنت مشاهدا وطعنا لي السبب ولم أجد لم أجده طراء هاو؟ لن أجد طعاماً لا عن نفسي ولا عن أهدي وظامهم يقول ظلنت أن أهلي سيحردون عني فلم يحردون ظلّى أهلي أني سأحرد عنهم فلم يحرد هذه وأمزانها أعوذاء وكثيرا يتعلموني حسن هل تسقط حالة هذه الأقضاء؟ لا تسقط الشيء رجفة الجنة لا يسقط من وقتها لا يقضى مع إذن التأخير لأنه كان مفتقا فإن كان قد فاته وضعت حرص لن يكون له تغيير فإنه يُعلمه لأنه مرضى عنه من الغذب <تصفيق> ولكن لا يسقط عنه القضاء يمكن أن يسقط عنه الإذن ولا يسقط عنه القضاء بشرط أن يكون قادرة إذن قدرت إنسانه بعد الهواتف إنسان أتت عليه ميلة الريد وهو حبيب ما يدد الا قوته تلك النيلة وقوت الرياضة وهو عينه ناصرية لم يدد شيئا ولكن بعد الريد اليوم أرضو مين ولد جاءت القول او جاءته صدقات <تصفيق> او جاءه اموال يجب عليه قضاؤها ام لا يقول له وذلك بهواتف افريحه جاءته الليلة التي هي ليلة النجوم وهو معلوم فسقطت عنه ومضى وقتها وقت الاخبار كله وهو معلوم فسقطت عنه ولم يجدها إلا بعد نهرات الأوال فهيستمر قوت ذلك لكن لو وجد فيه الريد عنده الريد لأنه يوم ومثلا أنه ليلة العيد وعندها قوته وبطري على مهر وكذلك صباح الصباح رتا. ولكن بعد ما أصلنا العيد جاءت في من غلان ومن غلان ومن غلان إلتبع عنده فضل نكتبك ما نقول نكون أخرج أخرجاً نشتك ان تمروك وأن ذاقي يبقى لك وإن يبقى لك إلقوا في عيادك فإنك تخرج لأنك أصبح تواعدداً والوقت لن يورج وقت الأخراج لا نرى لأنك أخرج جائزا وواجب ومجزئ عن كراح فالدعاء هو قبل غير يوم والواجب هو يوم العيد قبل الصلاة والمجزئ هو رقيه يومين فالدعاء هو قبل يوم العيد فالواجب عن كل شخص صاع ثمر أو زبيب أو بر أو شعير أو أقط لحديث ابي أبي سعيد كنا نخرج زكاه الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط متفق عليه ويجزئ دقيق البر والشعير إذا كان وزن الحب نص عليه واحتج على إجزائه بزيادة تفرد بها ابن عيينة من حديث أبي سعيد أو صاعا من دقيق قيل لابن عيينة إن أحدا لا يذكره فيه قال بل هو فيه رواه الدار قطن قال المجدب هو أولى بالإجزاء لأنه كفى مؤنته كتمر منزوع النوى كتمر منزوع النوى <تصفيق> فلا لحسن هي يعر نحري ابتعد نحري لا هو تفعل ولا يا تعالى هاج سيها تنول هل ان تقي يا رب يا اسامى في ما لاقيها وجهها اايا هل فنخرج من قوت المنازل ام والثالث هل اخراج الكيمه جزء ام في فالجمهور احبوا بالظاهر هذا الحديث الذي يابي سعيد اقتصروا على هذه الخمسة وقالوا لا يجوز أحوال غيرها لأنه عليه السلام نص عليها والنص يقتري أنه يقتصر عليها هذا دليلهم أنه عليه السلام ذكرها وشخصها فدل على أنها مقصودة لذاتها هذه الأعيال مقصودة لذاتها وكذلك غالبا أنها هي أكوت فإن نقول الناس من ما يخرجون وما يأكلون هو هذه السلسة فإذا أخرجها كثت فأخرجت أرحب وحاصل بها أغلق وكذلك غالباً انه أنه ينتظر بها فإنها تصل حقوطاً وما يصلح به فحاصل أن الجمهور يقتصروا عن هذا الحديث وقالوا إنه نص على هذه الخمسة فلا تتعدى مرضه. ولهذا الشيخ إلى غيرها. هذا كل جهود. وذهب شيخ الإسلام وغيره الحكيم إلى أن يزج كل يزج القوت المعتاد الغالب هدئاً ونعب مع وجود هذه الأشياء يعني من غيبها فإن كانت ملاباً قلت أهلها المعتاد إذ لا ويتعلمنا إلا هو يجدون الضر واجتمادهم له قليل يجدون التمر وأكلهم له قليلا يجدون الزبيب، يجدون الأفق ولكنهم لا يتعبدون غالبا ولا يأكلون إلا بذرح فإنه يخرج منها لأنها أنفع للبطرة لأن الفتيح تعد أكلها وغيرها لم يتعود أكله وقال وليد النبي صلى الله عليه وسلم فاقتصر عن هذه الخمسة لأنها قوت أهل, أهل المدينة ومن حولهم في ذلك الزمان كانت هي قوتهم غيرا لا يعرف عندهم غيرها فأهل المدينة نفسها قوتهم السعير والتمر وشلطة في بعضهم لا كلها هي قليله من ذلك الوقت البواني قوتهم كبيرا ما يكون قوتهم من أبقى, أبقى وقد يكون قوتهم لأن الشلطة أو الشعير أو العهود الزليب يفتاته أيضا أهل المدينة بعد شولهم يتعلونه قوتاً يأخذوا منهم ولا فيهم وجباتهم متتاجعة فإذا قدر أن هناك من ولد قوته على غير هذه الأشياء فإنه يخرج منه يدني أن كان الشيخ عبد العظيم مال يحتي وغيره